أوصيكم بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو كنك حلقت في المفرغة لقصمتهن لا إله إلا الله أوصيكم بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق وأنهاكم عن الشرق والكبر لو أتيت بأي رجل بالله شرب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 لذة السجود لله رب العالمين بفضل عنه الحمد لله على فضله وكرمه ونسأل الله حصنا الختام عصمنا الله من اللذات الحرام صغارا وكبار، لكن مع ذلك نحن نجزم يقينا مع أن الله حافظنا كما حافظكم من اللذة الحرام لكن نجزم أنه لا شيء يحدل لذة السجود للله جل وعلا أعز ما في الإنسان جبل فإذا ارتضى أن يجعلها في الأرض في التراب إجلال لله فإنه لين يحجم من الله رحمة فرعون كان يقول أنا ربكم الأحلى فالله لما بعث من سوهرهم قال لهما قولا له قولا لينا هذا وهو يقول أنا ربكم الأحلى فكيف بعبد أظلم عليه الليل كأي شاب منكم وصنعها الليلة أطفأت النور لتنام ثم عقدت فراشك، ثم تذكرت جلال الله، ولا سبيل إلى رؤية الله، لكن هناك سبيل للقيام بين يديه، فأطفعت للنور وذهبت إلى مكان مطوي كتوضع، ثم وقفت تقرأ القرآن، ثم سجت. قسماً بمن أحل القسم لا يوجد شيء في الدنيا من لذة أعظم لذة ما يقول النبي وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقل وتقلبك في الساجد قال ربنا يوم يكشف عن ساقك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 وَطُوبَ لِعَبْدٍ أَنَارَ قَبْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهُ وَأَرْضَ اللَّهُ قَبْلَ أَنْ يَلْقَاهُ وَصَلَّى قَبْلَ أَنْ يُصَلَّى